انفلا امرا تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيم الامل, ويلهيم الأمل فسوف يعلمون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 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مبين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 من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وَإِن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 قال لم اكل لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال قلقتهم من صلصال من حمئ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فَإِكَ مِنَْ المظَرين إِ يَوْوم الووقَِمَعْلوم قَا رَبِّ بِمَا أَغوتَنِي لَ أزَينَّ لَمْ لَ أزَينَّ لَم فِي الأررض وَلَ أُغْوََّهُم أأَجمَعين إِلَّا عِبَادَكَ مِن وَمُمُخْلَصين قالَا هذا صِاطٌ عَلَْ مُسْتَقين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 المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب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 وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرِ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ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 إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بِمَا كانوا في يمترون وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ أَنَّ دَابِرَ هؤلاء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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُّبِينٍ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 وَلا تَحْزًا عَلَم وَخفِضْ جَاحَكَ للِمُؤمننين وَقُل إِ أَن النَّذير المُبين وَقُلْإِن أَنَ النَّذير المُبين كماَمَا أَ زَلنا على المُقتَسِمِين الذيينَ جَعلُ الْ القُرآنَ عظيم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 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى Daya tiya kannni